المستمع أنا وأنا وأنا وأنا في انتظارك على موجة صوت عربي من القاهرة أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلمني يقول لك ذلك وأنا في انتظارك. انتظارك انتظارك اليوم هشام عنوان وعبير ظلام هندس الهواء احمد رضا وزارة كسرت الأحد من إخراج أسامة سمير. أيها الأخوة أهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم بعنوان التعداد الاقتصادي مهمة قومية. نحن نرحب بضيف الاستوديو اللواء مهندس سياسر محمد فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصى سيدة اللواء أهلا بحدات معانا وإن شاء الله تبقى دليل قوي في دعم هذه المهمة القومية شكرا جزيلا صباح الخير أولا حضرتك منورنا ونور سترعر الله حضر حضر. يحليك فندم وسبع الخير على سيدة المستمعين كلهم احنا في انتظاركم مستمعينا على أرقام هواتفنا 2577187225771 8 ये सब يعني اسمح لنا ان احنا الاول رحب بوجودك وان كان ليكوا دور فعلا مهم جدا فترة الفاتح في التعداد السكاني واحنا بدين مهمة جديدة بفكرة جديدة بمرحلة جديدة بمصر جديدة فاكيد مصر الجديدة دي محتاج بيانات دقيقة م. ومعلومات سليمة ومحتاج الانتقال من مرحلة الانالوج للديجيتال من مرحلة احرية الرقم الى الرقمية, الرقمية والانفتاح على العالم بيحتاج الى رؤية مختلفة يعني مم. فأكيد هنبقى من الأول محتاجين نعرف دور الجهاز المركزي للتعباء العامة واهميته كمان الناس ممكن بتسمع عنه مش عارفة الدور القومي اللي بيقوم بيه والعمل مم. الشاق اللي انت بتعمله عشان تود المعلومة السليمة اللي على الساب يتم اتخاذ القرارات بسم الله الرحمن الرحيم هو اولا طبعا الجهاز المركزي التعبئه العامه والاحصاء هو المنوط بالزار جميع النشرات والمؤشرات الرسميه للدوله في مختلف المجالات الحل المؤشر او النشر اللي بتتصخرج من الجهاز المركزي ده بيبقى وراها مجهود ضخم من اعداد وتجهيز ونزول الميدان والميدان المقصود بيه الشوارع والبيانات بحسين, بحسين مؤهرين, مؤهرين و... صحيح. وتخطيب جيد جدا وإدارة جيدة جدا للمنظومة الحقيقة اللي العمل السابقة كانت بتصير بالنظام الورقي إن أنا بيبقى معي السمارة ورقية تم أعدالها من القطاعات المختصة داخل الجهاز فيها البيانات الفنية والتخصصية والبيانات أو الاستبيانات المطلوب الإجابة عليها وكانت بينزلوا بيها البحثين بيجمعوها وكان بتجمعها بالطريقة التقليدية اليدانوية وما أدراك ما اليدانوية الخطوط بقى والمعلومات والأخصاء <تفرخ المصاري> الإملائية و... والحياة بعد كده كانت بتتراجع وبعد كده بتيجي تتسجل على الحواسط داخل جهاز المركز بتاعدال عما والحسن <تصفيق> <تصفيق> الهذا الكلام ده يعني طب انا وعدت خلاص الحمد لله النهارده خلينا بقى عصر, عصر الرحمن وعصر الكمبيوتر وعساله كليه مشاكلها أكيد أكيد طبعا احنا بنتكلم على أولا لازم الحاجات دي تتفهرس لازم تبتدي تتشون لازم تبتدي تتنقل من المحافظات على مستوى الجمهoria كلها عشان تبتدي توصل عشان بعد كده نرجع تاني بتراجع مكتبيا في أخطاء تبقى في الاستمارات اللي خطه مش واضح اللي خطه اللي اختار اختيار مش موجود اصلا او with a number, not a number, or a number أوه. مشاكل كتيرة غير الوقت المستغرق والوقت اللي بيديع في ان احنا نقض نراجع تاني وفي نفس الوقت كان الباحث مش من عند المؤسسة او المنشأة أو فمش هيفعلها تاني فمش هيفعلها تاني م. وحنتأخر في الوقت الكتير ناخد وقت كتير جدا عشان نبتدي نسخرج المتائج احنا بحمد الله في 2017 في التقديم السكاني كان حصل طفرة وده كان توصيات عالمية كلها ان يتم جمع البيانات عن طريق التالت اللي بيقدمه لي بقى التابلت نتكلم على مجموعه من القواعد من مجموعه من معايير الجوده اللي بيقدمها لك ده اولا من البيانات الداخل على الاستماره او البيانات اللي انا اديتها في استبيان معين ففي قواعد جوده قواعد اتساق البيانات إعلقة البيانات ببعضيها كل ده بيتنفذها التابلت واللي بيضع الاستمارة هم أساسة تخطيط أو أيها بالضبط كده فهو مش مسموح طبعا. لحد خلاص تحطت وترجعت فهي مش مسموح لحد أن يغيرها على التابلت تمام ومجرد ما بيدخل البان على التابلت البيان بيظهر جوه الجهاز في الزقية وبعض كان فيه بتشاف على طول في ساعتها مم. يعني دخلت اسمي نشطرت بتاع عبير سعد زلام فانا هيوصل الجهاز في ساعه بعد ادخلها والست خلاص اطرشفت مش محتاجه ان انا ارجع بنفس المره بيبان لي رقم بطاقتك وكذا بياناتك يعني لو انت في خداع في الاسم او حاجه فبيبقى في ما تقدرش تغدعي يعني لازم تكون تقول البيانات سليمه لان يعني هي فكره الخداع عشان خلينا نقول ان احنا دي مختلفه بقى احنا محتاجين يعني نبني بلدنا لا في ناس لا في ناس بيبقى مثلا لها اسمين فمتصور ان هيقول يعني في ناس بيبقى اسم في الرسمي واسم مشهوره بيه فممكن يقول اسمه تكون بي يقولوا لا ده اللي ظاهر عندي ده مش انت ده انت اسمك مثلا محمد ولكن أوه. اسمك الرسمي فتحي أيوة. فهو لازم يدي بياناته بالاسم الرسمي, الرسمي. ايوه دي صحيحه المعلومات فبن- بنتكلم برده على متابعة الباحثين اللي نزلين جوا الميدان ومتابعة العمل داخل المشروع الاساسي انت طبعا يعني كان باحثين بيقعدوا على القهوه يملوا الاستمارات صحيحه الحقيقه ده مبقاش موجود اهي النهارده بننزل على منشأة او بننزل على اسره عارفين مكانها لازم بتابلت في خريطة متابع الباحث بالجي بي اس م. بعرف دخل السمارة في مكانها ولا لا بعرف البنات اللي استقاها واخدها من المكان اللي متحدد له في الإطار العمل اللي هو نزل عليه م. فأنا بتكلم على سرعة بتكلم على دقة بتكلم على متابعة الميدان في عين م. كل ده عبار عن جودة في الآخر للمنتج اللي يودع للبيان وفي نفس الوقت اختصرت الوقت م. م. انا هنبدول بننقل ونشون ونفهرس عشان تيدي, تيدي طاهرة Give it? واخد وقت تاني في التفريغ البيانات ده عشان عشان انا افتكر اشهر تعبئه واحصار ويقول لك تعبئاته 71 10 سنين 71 فاكر دلوقتي 2017 بس كان المتاح وقتها كده خلاص يعني في جزء من التابلت اسمه باك اند أنا بشوف في نفس الوقت المؤشرات بحسين الجمهوريه البنائيه اللي دخلوها حتى الآن مم. تظهر لمجموعة مؤشرات بقدر أتابع بيها برضو مم. والعمل الليداني بقدر أبقى واصل لرؤية أو شايف الدنيا ممكن حتى ألاحظ لو في أخطاء خطأ في المفهوم خطأ من صححه. من صحاحه نبتدي ننزل تعليمات وننزل مؤشرات أو أزمع أو المجموعة اللي الموجودين في الباحثين فابتدي أعملهم دورة جديدة فههموا تاني الناس كده فخلينا أن نقول أن العمل بالكامل مدار إلكترونية مرابعة مش مقصود برقب ان انا برقب و ماشي ورقب لا انت شايفه على ال ينفعش فيه تلاعه يعني انت بتضمع جفافية المعلومة بس. لا ان البيان في يخش من الميدان بيظهر لقدارت البحث على طول المختصين مم. مم. فعمل الناس اللي بشغل في الميدان مم. عملهم ظاهر على طول في نفس اللحظه اللي, اللي بيجري فيها بتاع ده مهم صحيح اداره البحث بتشغل من أول يوم وبتشتغل اسناء الميدان مم. فده بيوفر وقت كتير جدا بقى في الفترة اللي احنا المفروض ان احنا بعد كده بتغطي كل المحافظات يعني حضرتك نازل في نفس الوقت طالع على كل محافظات مصر آه. آه. هو حضرتك بداته التعداد الاقتصادي في 30 12 2018 الم... بعد المؤتمر والمؤتمر اللي اعلان عنه ونعرف الناس يعني هي تعداد اقتصادي لان مفهوم برضو غامض حتى على بعض المثقفين يعني يعني هي تعداد اقتصادي نساعف التعداد البشري لكن التعداد الاقتصادي مفهوم غريب أو جديد علينا. أخلينا نروح للتعريف بتاع التعداد الاقتصادي م. اللي هو بيقول هو حصر شامل لكتفة الوحدات الاقتصادية داخل حدود جغرافية معينة م. خلال فترة زمنية محددة سنه مالية أو ميلادية بهدف جمع وتبويب وتقييم. وتحليل ونشر وتوزيع البيانات الأساسية للأنشاة الاقتصادية لكافة المنشآت المنشآت الاقتصادية أيوة منها عدد المشتغلين أجور مستلزمات إنتاج وصول ثابتة قيمة مضافة الجميل ده احنا عرفنا يعني ايه تعداد الاقتصادية هو خاص ايه اهمية بقى التعداد الاقتصادية نعم عارب السنسلون يومينوش ك... علاقة بال... بالشوق السكنية <تصفيق> هو ليه علاقة بال... بالبنية التجارية او الاقتصادية او ايه انا مالي بقى ايه, ايه اهمية التعداد ده في دعم خرطي الاقتصادية كمصر من خلال هذا التعداد من الأيام اللي جاي أيوة. وفي حاجة بتتعمل بدون تخطيط لا طبعا بقواعد بيانات صحيح قواعد البيانات دي لما بتتوفر وبعندي مستوى تفصيل من البيانات بقدر استخرج منها المشارات بقدر احلل بقدر اشوف ايه اللي موجود عندي عشان اعرف الخطات صح احنا بنتكلم على مستلزمات إنتاج بنتكلم على عماله بنتكلم على تحتية كمان بنتكلم على كل حاجة بسطة شوك يعني, يعني إيه مستلزمات إنتاج يعني أنا مثلا لو أنا في حتة فيها مصانع فأنا محتاج أقول أنا عايز أوصل بنية تحتية بتكلفة قد كذا إن المصنع الأخير في الشارع ما عندوش كهرباء ما عندوش أسفل ما عندوش مالية, مالية، الحاجة الثانية حوفر دولار قد إيه عشان أقدر أجيب لك المستلزمات مم. اللي حدقتك جامعين فيها يعني. تشتريها من بره لو أنت محتاج مستلزمات فيا جماعة من صدلك وصعدوا أهل التعداد <تصفيق> يعني حاجة مهمة جدا مم. طبعا حاجة مهمة جدا هو هنا بقى المنطلق اللي هنبتني نتكلم على بياناتك فين <تصفيق> والغرض منها ايه هذه البيانات هي بيانات بقوة القانون سرية هي بيانات سرية جميل <تصفيق> جدا <بيانات سرية. تصفيق> ده ممكن اللي عليها ولا يمكن استخدامها ولا <تصفيق> لأي حد في الدوله الغرض من استخدام هذه البيانات للغرض الاحصائي <تصفيق> فقط لغير <تصفيق> <تصفيق> فبالتالي لا يحق تستخدم هذه البيانات ضدك انت بتساعد الدولة عشان يرجع لك مرضودها عليك. مردودها عليك. إذا الدولة تقدر تخطط لك، تشوف احتياجاتك، تشوف, تشوف، تساعدك تشوف. عشان هي لا. عايزه تطور نفسك. حتى في الخطة الدولة الشاملة لو الدولة بتخطط لنشاط معين عايزه تتوسع فيه تاد، هتبقى عندها لما تكون عندها قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة بكافة المدخلات والمخرجات، هذا النشاط تقدر. تساعد في التخطيط بتاعه طب بس يبت دون برح وانا بحد للحلقة لقيت مقالة مكتوبة عن علاقة التعداد الاقتصادي ده و في دعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر مم. يعني قد ايه هو داعم لهذه مم. المشروعات وخصوصا ان احنا عندنا نسبة بطالة فالشباب محتاجة تعرف لو انا مثلا رحت اخترت ان انا معين. اعمل اكل ما مش كل الناس هتعمل اكل دراست الجدوى بتاعته ازاي دراست الجدوة مم. الماركتينج شير او تحس تسويخ تسويخ وشك لها الفكرة دي هل دي هتساعد فعلا ولا مجرد طب هو الجهاز مفتح وبيساعد الجهاز الدنيا كلها مم. وما بيتقرش من أي حد حتى لو بحث في جمع حتى لو واحد طالب أي بيان في في الجهاز بيتقدم بيقول لأنه محتاج والله البيانات الفلانية عشان الغرط كذا كذا كذا كنا بنوفر له البيانات تمام دي وفي اي حد عايز زعم المشروعات وعايز بيانات محددة بيجي احنا الناس احنا في الجهاز بيجي تفضل بيحدد البنات اللي هو عايزها وبنحدد له المصدر اللي احنا مطبعين له من البنادي عشان نقدر نساعده يبقى عنده معلوماتية يقدر يقوم بها بمشروع ده مهم جدا ها. فاحنا بنوفر للناس كلها البيانات دي بحيث انها تقدر تستفيد بيها وتقدر مم. تفيد بيها دور التكنولوجيا حضرتك كنت بتتكلم عليه فانه هو كان داعم في توفير الوقت والجهد والفكر وكل حاجة ودقة البيانات وجودتها صحيح فبالتالي هيطلع لي منتوج اعلى من التعدادات اللي قبل كده حدا يكلمني بقى عن تخطيطك للمنظومة دي وحضرتك رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات هذا صار تخصص حضرتك <تصفيق> ازاي هتعمل المعيارية والنسبة الخطأ فيها قد إيه عشوية م -م. الرقم الخاطئ فيها قد إيه؟ <تصفيق> كلامي نتكلم الأول بس على المنظومة كده بسروا ببساطة. الحين الجهاز بمتلك مجموعة من الشباب الواعد اللي هم مصدر ثقة ومصدر فخر لنا كلنا. م -م. احنا عرضنا على القيادة الساد الواء خير البركات وقاس الجهاز ان احنا هننفذ المنظومة بالتابلت وعندنا القدرة والمقدرة وفي التحدي داخل كل واحد فيهم مم. ان الجهاز عايز يقوم بالمنظومة دي الواحده ومش عايز يستعين بقى حد من خارج الجهاز من خارج وهم اليوم تجربة السابقة لسه من سنتين اللي هو التعداد اه مم. هي التجربة بس عايز اقوله ان التجربة السابقة البيانات كانت مبسطة ما كانش فيه كم التعقيدات نتكلم على 12 استماره موجودين على التابلت على مم. مم. مم. مم. نتكلم على 4000 قاعده اتساف بيانات نتكلم على حجم مهول من البيانات اه صحيح عدد الاستمارات ممكن نقول 350 ألف انما كم البيانات اللي هتجمعها قد يوازي تعداد السكان مم. من حيث حجم البيانات المطلوبة للتعداد الاقتصادي تمام في الحقيقه هم بالدور ده في في لاين او في خط تاني لازم نتكلم فيه إن, ان احنا لما فرشنا الارض بشبكات الانترنت صحيح. دي ساعدتنا وساعدت البلد كلها مش بس في والتعليم لا. فيه في المعلومات في <تصفيق> أهلا بك يا فاندي أهلا وسهلا مهتدي مع حضرتكم اسم حضرتك إيه؟ مهتدي؟ مهتدي أهلا بك يا سيد مهتدي أهلا وسهلا أهلا بحضراتكم منورين الدنيا الله حضراتكم. يخليك يا فاندي بتفضل والله أنا عايز أقول حاجة أنا بشوف أن عملية الأحطاء دي لما تحصل بيجي مثلا مندوبين أو موظفين بيلفوا في الشوارع وبيسألوا الناس وكلام منها هاي. احنا الغايز دلوقتي في بلاد عندنا بتخاف تقول عادتها مم. يعني مثلا عندي ثلاث أول بقول انا عندي واحد ايه البركه كده ايوه ايه الفكره ايه الفكره يا استاذ يعني ايه الفكره من ان هو بيقول رقم غير الحقيقه بيبقى هم مش فاهمين طبيعه شغله او طبيعة عمله الشغل الباحث اللي هو نازل ايوه, أيوه. والنص ده لازم يكون عليه مظبوط صحيح السيد موديدي حضرتك من محافظة ايه فن حضرتك من محافظة ايه محافظة البحيرة أهلاً رشيد أهلاً بيك أهلاً وسهلاً أهلاً بحضورة هو بتكلم على التعداد السكاني تم في 2017 وكان إنجازه هايل احنا بتكلم دقيت عن التعداد الاقتصادي ومعنى سادة اللوة لو حابب تسأله عن أي معلومة او اي استفسار منك عن التعداد الاقتصادي يعني ايه يعني هو تفضل مشكورة لو انت متابع الحلقة من الاول هو تكلم عن التعداد الاقتصادي وهدفه ايه واهميته بالنسبة للدولة علشان أوه. على اساسه المعلومات دي بتساعد الدولة في انشاء بنية تحتية وبتوفر معدات لوجستية واساسية للمنشآت التجارية والحيوية اللي موجودة في اي استفسار لحضرتك من سيات يعني مش بالنسبه لالتعداد السكاني بالنسبه للاعداد التعداد الصالح ايوه يا فندم اتفضل طيب انا انا عايز حضراتكم برضو لما تعملوا برده التعداد الاقتصادي هو بدأ خلاص هو معمله يعني هما شغالين دلوقتي حضرتك هيوصل لحضرتك هيجي لك هيجي لك, لك البحيره ويسال الناس عن المنشئات الاقتصادية التجاريه مش ال مش الشقق يعني اتفضل ايوه ماشي انا بقى نفسي يبقى خريطة واضحة واضحه لان البلد دي فيها مشروعات ولا ما فيهاش صناعه ولا ما فيهاش جميل ويبقى في خطة لأن أكيد الدولة بتشتغل على كده يعني لو أنتوا بتعملوا الت الأحصاء ده بمضغوط وبشغله عملي فعلا قد فأكيد خطة الدولة وتنمية الدولة تفصل عن طريق الأحصاء ده أو أنت عدسته كاني أو اتصالي سيأتي هو كان لسه بيكلم, بيكلم في النقطة دي أساساً مفترض إنه هو بيقول إن ده كله داعم ال الدولة في خطتها وخططها المستقبلية وأيضاً فرايض. داعم للمواطنين ده اكيد ده اكيد فانا بتمنى ان تبقى الخريطه واضحه وبالنسبه لانبلاجها هنا في وفي الاماكن ديت انا شايف انه ما ديش حاليات صناعية كتيرة او حالة اه الوضع ده مهم ده مو... دي... دي حتبينه بقى التعداد الاقتصادي ان ممكن تكون رشيد محتاجة مثلا مصنع كذا محتاجة آ... حاجة كذا يعني ده ده بقى فايدة التعداد انه في محاوظات فيها وفر في هذه المنتجات في الاساسية سيبقى التوفير يقوله بدل ما تعملوا مثلا في طنطا او في آ... رشيد حيوصل الله ان شاء الله الخير ومشكرك أستاذ مهتدي وتحياتنا الكل جداً جداً الله يخاليك يا فانديم وتش جزيلاً شكرا هو اتكلم عن حاجة مهمة مستمعنا الكريم عن الخرايط الدالة لكم في الشغل الخرايط دي بتبونتوا نسلين بيه وعارفين ان في منشاهات بالفعل ولا من خلال نزولكم بتعرفوا العجز في المنشاهات لان ده سهر وضاي زاكي وجميل خلينا نتكلم, خلين نتكلم على المنهجية بتاعت المنشاهات اولا في حاجة اسمها الإطار والإطار مفروض بيحدد لي ايه من المستهدف من اللي انا نزل عليه مم. عشان اجمع منه المم. البيانات هذا الاطار احنا ابتدنا به من التعداد المنشآت في اللي تم في 2017 كان في جزء برضو منه المنشآت والله. بس وقدين بيانات تعريفية مش, مش بسيطة, بسيطة مش عائلة وممكن تكون مرجعية لحضرتك في التعداد بالضحيح كده فالبيانات هذا هذه البيانات اخذنا منها العينة اللي انا نزلين عليها مم. وعملنا مرحلة تدقيق لأنه عشان كان عنده فترة زمنية معينة فروحنا دققنا دققناه بنأكد ان البيانات اللي صحيحة. موجودة صحيحة وسليمة مم. فاحنا بعد ما دققنا فالباحث دلوقتي نازل على منشأة بياناتها مدققه فهو عارف على طول نازل للهاتف وعارف دورها النشطة وعلى طيب صحيحة أو كل على التابلت, حاجة. على التابلت مع الخريطة يتعلم عليها المنشأة وأعرف إزاي هيوصل لها وإزاي يبتدي يستقل المعلومات من صاحب المنشاعة لأن مفروض برضو بعد ما هنخلص هنبتدي البيانات دي برضو هتتوزع جغرافيا يعني فيما هتتحلل على الأنشاط الاتصالية وعلى عمالة وعلى الجور وعلى برضو هتتحلل جغرافيا على مستوى المحافظات هتبقى واضح البيانات الأنشاط الموجودة فيه مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي على المستوى وعلى مستوى المحافظة فكل ده بيدي الدولة فرصة أن يحسن أداء كل الفرصة يحسن أداء ويبقى مطالع على اللي حصل على الأرض إيه مم. طب يا فندم إحنا الأيام اللي فاتت دي لاحظنا برضو في فكرة الرقمانة أو الوصول للعصر الرقمي مم. اللي كل الدنيا مشي بي يعني مم. مش إحنا بس فكرة ربط الرقم القومي لكل مواطن مم. بمؤسسات الدولة اي مكان يعني انا مش محتاجه ان انا كل شويه اروح في حته اقول له ده مشهدت ميلادي كذا و هو بيضرب على الكمبيوتر دي هيتولد يوم كذا وامي لا هو مجرد ما الرقم القومي بتاعي خلاص كله بالتامين الصحي بكل حاجه هل هتبقى للمؤسسات او المنشئات الاقتصاديه نفس الرقم القومي بتاع البني ادمين فيقدر يقول المؤسسه دي محتاجه رقم قومي بيها الآن العل... الدولة فعلاً ماشي في هذا الاتجاه بجد والله وفيه لجنة فعلاً مخلفها جيدة <تصفيق> <في دوزر> التخطيط <تصفيق> <تصفيق> الله حلو وده <أو> عشان, <تصفيق> عشان تعمل رقم واحد للمنشاة حلو جداً وده زي ما بشوف تطور مع الإنسان بقدر شوف تطور المنشاة والمنشاة تاريخ الإنسان مم. يعني هي وجود كده. الإنسان منشاة بالزبط جميل كده. فان شاء الله يعني قريب نشوف نتاجي الكلام ده وده برضه حيساعد ويعمل إضافة تانية الباحثين اللي نزلوا دول عاملين معاكم في الجهاز ولا متطوعين من الخارج وحضراتكم بتدربوهم على جمع البيانات اللي هم بيقوموا بعملية جمع لان ده مهم جدا انه يكون باحث يكون عارف وبيعمل ايه وعارف المعلومات اللي بياخدها وبيقدر كمان يتعامل مواجهة بل أضات وطوائب مختلفة فيكون مهيئ سيكولوجيا ونفسيا إزاي يتعامل معهم لما انت تسأل واحد متعلم غير مسأل واحد يعني تعليمه ممكن يكون أهل شوية فكلنا كلنا كلنا أهلينا طيبين فممكن يعني هالمهيئة يعني مدرب على على كيفية جمع المعلومة بشكل بسلسة ودوم ما يصير خوف أو حافزة اللي هو بياخد منه المعلومة طيب هو احنا بنتكلم على التعداد الاقتصادي طب بنتكلم على شق فني شويه فاحنا بنقول ان الباحثين لازم يكونوا خريج كل التجاره هم متنوعين ولا أسهل. معين عندكم معين لا هم من, من بره يعني فرص للشباب اللي يعني دعوه يا جماعه ادخلوا على الموقع وحاولوا ان انتم تسجلوا معنا صحيح هم انت فعلا ان اتعمل اربع مجموعات تدريب عشان نقدر تنزلوا الشارع نقوم ف إيه طب هي خديق تجارة عشان من احصار مقتصاد فيبقى فاهم هو نازل لأيه هو مش عايز إيه. اي حد آه. هو عايز حد متخصص ممكن يكون تجارة قسم احصار احنيلا كمان هو بغير الاحصار وفيه بردو ممكن شرق على صحيح ماليات وكدا صحيح والدخل والرأس المال المستصح وال والبيانات اكتفافة كلها بيانات اقتصادية لازم حد يكون فاهمه مطلع وعارف البيان اللي هو بياخده مم. وفي نفس الوقت التدريب نفسه كان برضو في التدريب ما هوش ماشي بس مم. ده بدي له فن المقبلة ده نفسي اللي بقول عني ده, ده بقى أيوة. فن المقبلة إزاي تقبل ما وكان حصل تطوير حتى في التدريب إن إحنا جبنا مجموعة من الحرفيين والأماط المختلفة اي من الشارع جبناهم وبقى وجبنا الباحثين اتمرنوا عليهم يعني يعني اتمرنوا إيه. معاهم اتمرنوا معاهم, معاهم. معاهم لان زي ما بنقول ايه كل الشغلانه بتبقى ليها اللكنه بتاعتها ولها للذهنيه جب... بتاعتنا صحيح بالظبط كده فعلشان كده برضو اتطور التدريب ان احنا جبنا فعلا ممكن نكون جبنا نجار او حداد او في الفئات المهنية الفقات كلها الحرفية إن احنا بنصارد معهم ازاي يتم اداره الحوار معهم وازاي حتى يتكلم في المجال بتاعه بتاعه صحيح يعني بتتدربه حتى على الطفل نبه معاك طبعا إثبات حضرهاك عشان بس نطام من الناس نبه معاه إثبات شخصية ID من الجهاز طبعاً. مختوم وريالة نسيقه على الموقع صورة بينه ممكن يستغل الحاملة وينزل يجمع بيانات لا لازم لازم قبل طبعا الناس كلها قبل ما يضلب أي بيان لازم يتأكد من شخصية الناس نزل. سيادة اللي هو مهندس سياسر محمد فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصى وإحنا بنتكلم عن الاستمارة قبل مدخلة مستمعنا مهتدي كنت حداك بتتكلم على ان فئة الاستمارة دي مستهدفة فيها 12 فئة أو عدد معين من الفئات حداية تكلمني أكتر عن الفئات دي مستهدفة صحيح عايز توصل لمين بالضبط يعني الأفكار اللي ممكن نوصل لها حتى شكلها إيه يعني. على. نتحدث عن الاصطمارة نفسها يا فانوة عزيزك بتستهدف فيها منك؟ يعني احنا بنتكلم مثلا على انواع الاصطمارات ايه هي بقى نشاط الاصطمارة نتكلم على انشاط خاص بالسرلال المناجم والمحاجر مم. مم. الصناعات التحولية وانشاط القطاع الخاص مم. نشاط الصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات والمعادات والأجازة زي مرش الميكانيكا كده نشط تجارة الجملة والتجزعة نشط المطاعم ومحلات الأكل نشط النقل والتخزين نشط خدمات الأعمال نشط التعليم في المدارس والمعاهد والكليات بالقطاع الخاص يا المنشآت التعليمية هتكون خبعة لتعليمات يعني هي تجارة برضو يعني هي هي السلة بس تجارة برضو النشاط الزراعي في النشاط القطاع الخاص ونشاط الاتصالات ونشاط التشييد والبناء اللي هي زي الشركات العقارية وكده النشاط الخاصة بال. بالاستمرات المقبودة على التابت اللي بتجمع في اللقاء مراحل التعداد الاقتصادي المرحلة الاولى ايه المرحلة التانية عدد المراحل اساسا هيتم الانتهاء في المجمع العام يعني عاملين مثلا نرينجا حضرتك الحملة هتبقى ايه احنا, احنا, اه. احنا نقول ستة شهور ستة شهور يعني اعتبر من يناير حد شهر ستة ان شاء الله يكون الانتهاء, الانتهاء مم. التعداد مم. بعد كده بتبتدي مجموعة من الاجرات التانية مم. مم. نبتدي نحل البيانات وندرسها ونفحصها مم. مم. ونبتدي نستخرج ونفع راتوي النتائج التعجيع يعني مش طبعا مش بيانات الاشخاص اللي انت خرجته بيروح للاجهزة الحكومية عشان على اساسه هتدي الخدمات اللوجستية والخدمات الـ الـ الـ الأساسية هل بيبقى فيك كتايب او حاجة الناس تبص عليه تعرف مثلا مصر فيها كم منشأة تعليمية مصر ب ب بالزبط بقى مصر فيها كم مطعم ومصنف كم نجمة مصر مثلا او القاهرة فيها يعني هل ده هيكون متاح بعد كده للعاديين ولا سيبقى على الموقع ولا طبعا البيانات كلها تنزل في كتاب بتنزل في مجلدات بتنشر سواء على موقع الجهاز او في صوره ورقيه وفي نفس الوقت البيانات بعد كده بتغييرها حتى للباحثين والدرسين وللوزارات والهيئات عشان يستفعلوا منها صحيحاً عشان يستفعلوا وحضرتك رئيس المنظومة أو رئيس بتاع تكنولوجيا المعلومات وانت بتكلمني عن فرقة عمل لا دي مش فرقة ده فرق عمل تحت اسم فرقة عمل صحيح صحيح <تصفيق> ولا ولانا متخيلة حتى خاني <تصفيق> يعني طب كلمني بقى يعني انت بتتعامل مع كام فئة عشان الناس تبقى مستوعبة ان الموضوع قد قيم يعني مخطط له بجدية واسرار على ان احنا نوصل لمعلومة صديقة تعبر فعلا على الارض خلينا نقول ان المنظومة دي بتدار 12 فريق عمل يه رقم في ناس مركز البيانات اللي هو مسؤول عن تشغيل البنية التحتية بقى الحواس هي زي ما نقولها السيرفرز مم. مم. ودي بـ بـ بتوفر لي بنيه تحتيه مرنه ومستمره وبدقه ودايما عندي حاجه يعني اكسبريشن كده زي ما بيقولوا ايه يعني, يعني على طول على اي بتتنيل لل لأن حديث عارف إنه في مجموعة من القرى ما زالت لم تصل إليها هذه الفكرة فكرة الخطوط الانترنت تتعامل تكون إزاي معها إزاي من ناحية ال... يعني حديث ب... عن طريق ال... الفرقة العمل دي هي بتمدلك خطوط وهي بتمهد لا, لا. هو هو التابلد تبقى فيه شريحة الشريحة دي من خلالها بتم تنقل البيانات عن طريق شبكة مؤمنة داخلية مم. منها البيان اوتوماتيك لما بيوصل غرفة مركزية اللي تحت جمع المعالمات أو مركز البيانات الخاصة بالجهاز جميل جميل اللي عندي برضو في مجموعة تانية اللي هي تأمين الشبكات ازاي بان البيان ازاي بابتده يشفره من التابلت ومشفر قاعد البيانات لغاية ما البيان بيوصل مشفر مم. للمركز الرئيس وتفك تشفيره عشان يبقى عندي في قادة أدعم معاه عشان أمنع أي حد يحاول يخش على الموضوع ما دي بندفك طبعا المهم الأسئلة, الأسئلة اللي بيدرب عليها الباحث المجينزي يتعامل هل مثلا لو رايح مع منشأة ذات أمن غزائي غير منشأة صناعية غير منشأة خاصة بورش بستمار. هل بيدرب نكمل آه. اللي تنشر فرقة <تصفيق> فعند فعند حاول برضو في مجموعة قاعد البيانات ودي مسؤولة عن قاعد البيانات م. ودي برضو مجموعة بتبدأ تتابع قاعد البيانات وبتعمل لها السيانة اللازمة لها عند المجموعة الخاصة بتجهيز التابلت التابلت لازم يتخصص له للخ... الباحثين والمراجعين اللي نزلين معهم والمشرفين كل واحد مناطق العمل بتاعت الباحثين ايه عشان يحملوا اخرات بتاعته يحمل التطبيق لو في اي مستحدثات على التطبيق او بيزر. اي تغييرات مم. فهما بيجالزوا التابلت ويبتدي يسلموها القطاع عندنا في قطاع الفروع القيمية المنتجة نحن فروع البلد كلها عشان مم. يبتدي التابلت يوصل في عندي تطوير التطبئات الناس اللي بتعمل برنامج وبتعمل الخلفية او الباك اند بتاعت البرنامج اللي هما بيطهروا وده مجموعة من الفريق الخاص بالبرامج مم. ده بيعمل البرامج اللي هي خاصة بالسامرات والسامرات استيفاء البيانات على التابلت والبرامج اللي انا بستعلم منها من قادة البيانات الاساسيه زي ما بقول انا بتابع الباحث انجازه بتابع اداء في العمل ممكن حتى وجهات نظر المتابعه تختلف ما بين اداره البحث والمتابع الميداني ومتابع النتائج الأولية ومتابع اتساق البيانات فكل ده بيشتغل في مجموعة التطبيقات برضه التطبيقات لما بيخلص شغله بيبتدي مجموعه الاختبارات الناس لازم تقعد تختبر البرنامج وتتاكد تماما مم. ان مفيش مشكله إن في, في الفنيه او في البرنامج بيمشي في المسار ده غلط او القواعد مش متحققه مظبوط في الفافيه دي مجموعه برضه مجموعة الاختبارات بتاكد لغايه ما تأكد ان البنا ماشي في المسار السليم ماشيين في المسار السليم في عندي المجموعه برضه انا في كل بحث او كل مشروع بنشغل فيه مناطق العمل مم. فده بيجوا من موات تجهيز الخرايط بتبتدي تاخد مناطق العمل دي عشان تبتدي تجهز مم. الخريطة اللي هينزل عليها البحث كان زمان بينزل بخريطة ورقية بتبقى منطقة العمل بتاعته متحددال ومتفسفرال عشان ينزل يبقى عارف المداخل والمخارج فين لما احنا بندينه الخريطة دي محدثة على اخر وضع عشان يقدر ينزل مم. بيها في الدعم الفني الهاتفي والميداني أي بحيس عنده أي مشكلة حاطين مستويين للتواصل معه مستوى داخل المحافظة عنده مشكلة في التابلت ففي واحد دعم فني بيقابله في المحافظة بيتواصل معه يعرف يحل يعني حضرتك ليك شبكة في المحافظة عارف يحلل المشكلة كان بيع المشكلة أزيد في يوصل للنطاق المركزي عندنا م. هنا في الجهاز ففي مجموعة برضو بتدرس مع الباحث زي المشكلة ايه هي تحديدا ويبتدي ممكن المشكلة خارج نطاق التابلت يبتدي مثلا يوظفها او يوزعها لمجموعه العمل الخاصة م. بيها اذا كان هتروح لمجموعة التطبيقات او هتروح لمجموعة التابلت نفسه م. او لو في برضو برنامج بيبقى بيتحكم في التابلت عن بعد او حتى في مشكله في المركزي او في حتى مشكلة في المفهوم معين فبنروح برده اللي ففي مجموعات عمل برضو شغاله في عندي مجموعه تقارير فوريه كل البيانات لما بتوصل بنبتدي يتعامل معي يطلعوا تقارير تحليليه وتقارير اوليه عشان تتاح المتخذ القرار أو إدارة البحث إنه هو يقعدوا يتابعوا ويراجعوا فيها ويشوفوا شكل البيانات واتساقه والنتائج الاوليه شكلها عامل ازاي في مجموعة الترميز ودي الغرض منها انه في بعض البيانات بتيجي في صورة وصفية عشان احدد لها الفئة بتاعتها او يعني ال... ايه كانت... صورة وصفية فن... يعني مثلا لما اقول مثلا آ... مصنع مكون من اثنين طوابق مثلا لا يعني مثلا اقول الموهل عالي مثلا او أوه. كاتب مثلا بكر السجر انما ما دخلتش في مستوى التفصيل بتاعه ايو او حد مثلا وصف مثلا المكاني يدار مثلا لعمل كذا فده هذا العمل او هذا الوصف مش كبه دامه نشاط مكود مم. مم. اه فيدخل في, في كود رقم 10 مثلا لحدك أي صناعات منزلية مثلا آه. او صناعات تجارية ففي البنات آه. الوصفية دي هتجي بعد كده برضو هتتكود وفي طبعا مجموعه المتابعه والتوثيق اللي مفروض بيتابعوا كافه فرق العمل بيعدوا عليهم يتأكدوا ان العمال بتدار بصوره مظبوطه فيش اي مشاكل بيسجلوا السلبيات والايجابيات لو في سلبيه بتبتدي يتعمل عليها مؤتمرات وابتدي تدرس في لغايه لما بتاخد عليها قرار عشان نوقف لو في اي سلبيه ظهرت او فيه حاجة. دا في حاجه الايجابيات ده بنعظمها في هذا الاطار فده الدور بتاعهم متاكد دايما ان مجموعات العمل كلها بتعمل في تناغم مفيش اي لما مشكله لما بنكون على اي بدون ما يتحل وقتيا في لحظتها مفيش ف... ترابل ميكر يعني واحد بيصعب الشركه الترابل ميكر لا يعني الشيء طبيعي ما فيش عمل مفهومش بدايات صغيره انما احنا بنقول ايه لما تكون في اي تحدي مقابل اي مجموعة عمل في لازم فيه التعامل معاهم بسرعه و ننجزوا ده ده خلاص للمجموعات هنتكلم على نوعية الاسئله اللي تختلف من شريحة الشريحه او من فعل, فعل. هل هم مدربين يا مثلا انا هنزل مثلا مجموعه من الباحثين في منطقه زي دمياط مشهوره بصناعه الاساس وصناعه الحاجات صحيح. غير منزله مثلا في حلوان او غير منزله مثلا في حتت مشهوره مثلا بصناعات الـ الـ الورش والميكانيكا هل بتختلف اعداد البحث الناس ونوعيه الاسئله في اخذ المعلومات طيب في عندنا المكاتب خاصة بالإحسانات الجارية المكاتب التابعة لقطاع الفرعور الإقلامية فيها خبرات كتيرة سبب من الموجودين في الجهاز مم. أو سبب من الموجودين الإحسانات الجارية دي, دي المؤسسات الكبيرة اللي دايماً مم. بنجيبها سنوياً وبصورة مستورة بنجيب البيانات بتاعتها. طبعاً. فأنا عندي مجموعة من الخبرات متوفرة لدى الجهاز دولهم بيقوموا بعمال المراجعة او اعمال الاشراف على جمع هذه البيانات وهم غالبا من كتر تعاملهم والخبرات في السنين الطويلة اللي توفرت لهم بيقدر يتعامل مع الباحث نفسه ان هو اللكنه زي ما بقولت زي ما كل سنه يعني يقول له قول كذا ما تقولش كذا الكلمه دي تتفهم هنا كذا ما تقولش كذا ده ليفل بيبقى فوق الباحث آه آه بيبقى اكتر منه خبرة واكتر منه دراية بمجالات العمل ولما بيشوف ان الباحث محتاج معلومات معينه في اتجاه مثلا اتجاه النجارة مثلا بيوفرها له بيوفرها له بحيث النور أهم المشاكل اللي جات لحضرتك لغاية دلوقتي من التابلت أو من الباحثين اهم مشكلة وجهتها ايه او من المقدم يعني اللي نازل مواطن اللي نازل يعمل معاه هل لقى مشاكل مع المواطنين ولا درجة الوعي ايه بالتعديل؟ طيب هون خلينا نقول ان نسبة الاستجابة عالية جدا من الناس طب حلو جدا وده ظهر كمان بعد لما الاعلامية طيب ان الناس لان في شعب تطلع حداك عارف ان في يعني ناس قاعدين بيقولوا شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي شوفوا الناس لا ده كذا لا ده عشان هيفضوا عليكم ضرائب لا فالناس بتخاف بالرغم ان الدولة عايزه توفر لهم خدمات بزمجة. تحتية و ويبقى فيه زي ما انا قلت الحاجات دي تكون جاهزة عشان تساعدهم في التسويق وفي نقل البضائع بتاعتهم وكذا فالحملة برضو كعملت الاعلانات دي فادت الناس واكيد خلت فيه تجاوب اه كتير مم. كتير الحقيقه ساعدت جدا وهم الناس خلاص لما ابتدى حاسوا ان الدولة كلها بتتحرك والد ولا كلها ماشية قدام وحسين الموضوع فعلا إذن ببناتك حتفيد وتستفيد وشغلك حتفيد دي فعلا الناس بتدت تتجاوب معها مع الحملة الإعلامية وبدأ الانجاز في البحثين يبان وفي ثقة دايما موجودة بين الباحث ومدل البيان وإذا إن شاء الله يعني طيب يعني, يعني المشاكل لسه ما بانتش قوي يا لا احنا اطرنا شو كبير ويعني ما فيش مشاكل يعني نقول ايه بسيطه ظاهره يعني ظواهر بسيطه امتناع صاحب مؤسسه مم. عن الادلاء ببياناته مهم ممكن يمكن ممكن ويمكن تكون حاجه قليله يا رب يكون عند الناس كلها الوعي في الادلاء بالبيانات اللي هي حتفتهم لو فرضنا ان في حد قال الباحث انا معلش مش هقدر المعلومات اللي انت بتسالني عليه إيه ال اللي بيحصل لما يجي يقول له حضرتك مثلاً دا في في مكان الفلاني كذا مؤسسة ااا مرضتش دينال بينت أو رفضوا أو مش عايزين دينال مش مش متعاونين معنا إيه اللي بيتم ما يبقى ب ب في أكثر من دور زي ما بنقول في المراجع وفي المكتب الإقليمي اللي موجود فاحنا بنمشي على أكثر من مستوى عشان نقدر نوصل للنوع من الرضا الموضوع ما مواش <تصفيق> مش باللانعار مش, مش بالخزبانية مش, <تصفيق> <تصفيق> مش عايزين نوصل لآخر مرحلة <تصفيق> <تصفيق> اللي هو القانون زي ما القانون بيحمل بياناتك القانون برضو مدي الحق للجهاز ان هو ياخد البيانات أيوة. فاحنا مش عايزين نوصل للقانون مم. احنا بس دايما محتاجين نعرضه في ايدين بعض عشان حلو جدا بس احنا محتاجين إدنبنى. نعرض ان القانون بيعرض يعني. عقوبه ما للامتناع عن عرض هذه البيانات لان انت بكده بتخل بمصلحه القوم الدخل القومي او مم. الفكره القوميه مم. انت لا تتحدث عن نفسك الان انت تتحدث عن وطن محتاج يتخطى بالضبط كده طيب القانون بيقول إيه انا مش هقدر اقول القانون ليه يعني أنت أنت انا مش عايزها عايز عايز عايز تبقى عايز بالناس انا عايز الناس تكون بالمحبه وبالثقه وبالثقه دي لكن هو القانون بيقسم او بي يعني بيعاقب بي اللي هو ما بيساعدش في المجال ده على اساس ان هو زي ما انت قلت يا عبير بيعطل مصالح الاخرين يعني انا مثلا عايز اعمل هنا طرق معينه هنا في مصنع كذا عايزين نعمل كمان مصنع هنا في مدرسة لا هنا مدرسة كثيرة ممكن نعمل مدرسة في حاجات بدل ما يسافروا وفرت مواصلات بدل ما مثلا ولدي يسافر من هنا المدينه لا نعمله فلينتو مدرسة لان ده بتبين او المنشاه هنا مصنع وهنا مصنع لكن هنا مفيش مصانع وهنا في, مصانع وهنا في مواد انتاج قريبه منه فوفرت من النقل وفرت في سعر يعني لان قيمه النقل المستهلك اللي بيشيلها فيبقى يبقى يحصل لكن احنا بنتمنى الناس وحالك قلت ان معظم الناس متعاونه وعندها الوعي وعندها الفهم وفي تعب لكن هل في ثمت مشكلات اخرى ممكن تقابل الفرق اللي نازله غير اللي احنا ما هو يعني ال. ما فيش مشكله مثلا نقدر نقول من ناحيه احيانا مثلا المنشاه بيكون مثلا نشاطها مختلف شويه محتاجه توصيف او تفصيليه فمثلا بيعد النشاط اللي يجيب له الاستماره المناسبه او البنات اللي هي الملاءه ليه المؤسسه بتاعته طيب انا عايزه اكلم حضرتك على المخالفات يعني انا عملت استعداد 2017 مثلا ان المكان او المنشاه دي كانت نفترض محل تجاري، فلما جيت أنزل لقيت إن نشط مأسوم اثنين محل تجاري مثلاً مصنع أو صغير مصنع أو وراء مصنع أو أو مثلاً تأخذ منه حاجة وتعمل حضانة. ده بيورسدها ال. انت انت تجلس بالإمة دي. <ترجمة> لان دي ممكن تمنع صاحب المكان انه يديلك بمعلومات لأنه عامل مخالفه حاسس خارج على الاطار مثلا لا مش انا مش جهه رقابيه ان انا مش جهه رقابيه إن يعني أنا أنا تعاونوا يا ناس ومفيش اي حق. <certaines تصخي> <Lewuchiagar> <تصخي> يعني مفيش اي مشكله <تصخي> بس, بس احنا البنات دي زي ما قلنا انها بنات سرية ومكتولة أوه. بقوة القانون احنا مش ناخد البنات دي عشان البنات تتحرك لقدام وشغلك هو اللي هيستفيد انت اكتر اول واحد هستفيد انت ايوه صح فا كلنا عايزين بلادنا تتحرك لقدام وان شاء الله بيزني الجاية أحسن والخلاف المؤسسة دي ما بيأثرش على الاستثمار اللي ما حضرته لا ما مش هيأثر معي تلا النشاط موجود بتمل البيانات اللي بطلع بعمل البيانات من صاحب المؤسسة نفسه باخد منه البيانات أشهر البيانات الموجودة إيه اسم المؤسسة ولا اسم الشخص ومسن في رخصة تجارية ال البيانات موجودة إيه في الاستثمار عشان ناس ما دوكت بعرفة عشان ت تبصها يعني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 ده أنا عايز له بدقه ومقيمه انا ما قادرين ده يعني اتفضلي في البتير للبيانات التعريفيه وبعد كده البيانات العامة زي صفه المنشاه القانوني راس المال ومصدره مم. سنه التاسيس مصدره مصدره, مصدره, مصدره إيه دي بقى ممكن تحت 10 خطوط مصدره مصدر ذهب الحجه يعني مثلا لا لا ممكن اه يبقى سلف وممكن قرض النهارده شركه مراته يعني هل ممكن يقول يعني لما نكون ما يقولش البيان ده لازم يقول مصدر ال المشروع في حاجات تانية برضو المتجرات القسم تاني فيها بيبقى المتجرات الصادر منشأة من عمالة وإنتاج واجور مشارزمات سلعية ومصروفات خدمية وإيرادات ومخزون وحركة وسلسلته القسم الرابع بيبقى حاجات مستقبلية ده برضو حيفيد في التخطيط عايز عمالة مواصفاتها حاجات فكل الحاجات المستقبلية دي ده حد ساعد كتير أول إن نوفرها له ونمساعد إن إنه هو يعني زي ما شام كان بيقول من شوية فكرة ان انا لو انا مثلا مصلع ومحتاج امكانيات معينة بشكل متخصص فانا الدولة بتساعدني ان انا اخذ معلومة صحيحة ادي لها معلومة صحيحة عشان اطلع بمنطوك صحيح ينعكس علي انا شخصيا مش على اي حد تي اكيد اكيد والله ده يعني مجهود جبار <تصفيق> وانا تتصور ان حضراتكم يعني موضوع <تصفيق> لا يعني لا بعد ما بتيجي البيانات وبتفرغوها هل بتروح المجلس الوزراء او بتروح مثلا معين عشان من خلال هذه البيانات هتتم المشروعات و هيتم هذه الاماكن بالخدمات طبعا. اللي مجلس التخطير و مجلس الوزراء و كل الوزراء كل من هو مهتم بالانشطه القصيه اكيد لازم يستفيد بالنتائج التعداد الاقتصادي عشان يبتدي يعيد حساباته مرة م. تانية ويعرف ارض الواقع بتقول ايه عشان على اساسه هو ماشي في خطته ويعيد حساباته وتحرك ان شاء الله لقدام هل بيبقى في في يعني بعد ما بتاخدوا البيانات بتقولوا انت بقى, بقى الكود بتاع المنشاه بتاع كذا يعني انت بعد كده ممكن ما تقولش بيانات انت تدخل بالكود ده لو عايز تعمل حاجة ولا لسه ولا ما ولا لسه ما جاش خلاص احنا كودنا بقى خلاص بعديها ان شاء الله uh, بعد ما المشروع بتاع الرقم الموحد للمنشآت ده نخلص منه زي ما عملنا رقم قومي حتى رقم برده قومي للمنشآت احنا خلاص هيبقى عندنا قاعده بيانات كبيرة والقاعده البيانات دي فيها معلومات نقدر بعد كده حتى لو نستخدم الأكواد الجديدة ان احنا نقدر نربطها بيها ونقدر نتحرك بعد كده لأي بحوثات او اي أبحاث او اي دراسات او اي حاجات بينية احنا هنفل التعداد بيحسن كل خمس سنوات التعداد الاقتصادي في دراسات ممكن استغلها زي البيانات ان انا اطلع منها باطر ثانيه ان انا انزل اعمل مسوح برده لصالح <متصال> المختلفة هل احنا استفدنا بتجارب اخرى مثلا دولية قامت بهذا المجال في مجال التعداد خصوصا ان ده اول مره نعمل تعداد اقتصادي حسب مم. علمي مش ده اول مره نعمل تعداد اقتصادي لا ده التعداد الخامس الخامس ده جميل جدا استفدنا من استفاد مثلا بتجارب اخرى في بما اننا 25 سنة بنعمل والله بس كانت بس, بس كان بزاق كان بزاق اول مره يكون مسلط عليه الضوء في الفترة الأخيرة دي خصوصاً مع تنامي المنشآت وزيادتها. لزيادة الوعي. <تصفيق> لأن بقى فيه وعي بأهمية التخطيط للمؤسسة أو للمنشأة أو للدخل اللي داخل. من استفاد من تجارب أخرى؟ ولا ولا ولا ولا مش الحزبان حاجة زي كده. يا ممكن نبص مثلا في أمريكا بيعملوا إيه؟ في أوروبا بيعملوا يعني مثلا ممكن تكون في حاجة إحنا نشرطين لأنهم بتكون هي بتأصل علينا في وقت وجهد وبرضه ما حنستخدمنا التكنولوجيا واستخدمنا التأمل دي حاجات برضو حديث. الحياة برة البحث كان في مرحلة تحضير من الأول من ضمن الم في المرحلة التحضيرية دي كان في متخصصين سافروا دولة كثيرة وشافوا الخبرات وشافوا التجارب بتاعتهم وفي التعداد الاقتصادي وجمعوا بعض الملاحظات وبعد كده ابتدى برضه عمل واجتماعات هنا ومرف مغلق امساء جلسات عمل, عمل. اي جلسات عمل. ورش عمل وكده ورش عمل مع المتخصصين غرف تجارية وغير غرف صناعية وغير وكل الناس جت حضرت مم. عشان تقعد تشوف برضو هي عايزة ايه وتشوف الدنيا ماشيه ازاي وتطلع ويشوفوا حتى شكل الاستثمارات والبنات اللي هنوصل لها هي, هي عشان نقدر كلنا نقدر نستفيد. نقدر نستفيد بتبصوا بس على بس التعداد السكاني بصوا عليه والخرنمق ده يعني مثلا التعداد اللي هو من خمس سنين الحاجات بتكون لخمسين متر ده خامس هل بيحصل مقارنات ما بين نتائج الأرقام وفي أماكن بتباسبتها ما بتضيعش وفي أماكن بتزيد دي بتاعتها ده ما عرفنا سيدة اللي هو مهندس ياسر محمد فتح رئيس قطاع تكنولوجيا معلومات بالجهاز المركزي التابع العامة والإحصاء يعني تسمح لي إن إحنا نتأثير صوت العرب نهديك يعني كل الأمنيات بنجاح هذا المشروع لو رفعنا رجال رجالة رجالة مصر الحاليين نشكر حضرتك وسعادة بي وكل من لقاءها مهندس بعد عشان نشوف مؤشرات كده تقدر لنا بس تسمح لنا كمان ان احنا نقول لك ان رجالتك اللي نازلين على الارض دول عدد ايا مكان هذا العدد تحت تقدير من اصغر صغير فيهم لاكبر حد في المنظومه انت جزء ان التعداد ولستم التعداد الكامل م م فما بالك بشكل التعداد الكامل حقيقة حقيقة تحيه تقدير لكم على هذا الجهد بنتمنى مصافحه الله يخليك شكرا لحضرتك نورتينا وشرفتينا النهارده شرف لينا ان حضرتك معانا شكرا جزيلا مهندس ياسر محمد فتحي بنشكر حضرتك جدا رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على امل اللقاء بحضرتك مره ثانيه في نهايه التعداد ونشوف احنا وصلنا لك ايه يا رب شاء الله سريعان. كنتوا كنا معكم على مدار الساعة. <متدلسة> في الأسبوع المقبل نلتقي بإذن الله. <أخير> لكم أرقى تحية من قصة أنا في انتظارك يوم الأحد في جامعة الوان وعبير زلم. هلاس <متدلسة> <فلست> الهواء أحمد رضا. <متدلسة> I'll get you